الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونا ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات أينما إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر يدير الحرام وانن ل الحق امر ربك ومن الله بغافل ومن حيث خرجت فوري وجهاك شاوق المسجد الحرام وحيث يا لَكُمْ حُجَّةٌ إِن يتلوا عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة